بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحف وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات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 وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُ دَؤُوبًا أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتداه قل إن افتغيته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه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 لا اِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَو آنْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ الشَّاهِدُ اِيَ رَ عَلَامِثُهُ فَآمَنُوا وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ قَاهِرًا مَا سَبَقُونَا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا تَأْثِيمٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِكِتَابٍ عَرَبِيٍّ لِتُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خاردين فيها جزاء بما كانوا يعملون وَوَضَعْنَا لِلْإِنْسَانِ مِن وَالِدَيْهِ حَسَنَةَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قال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 الذين يتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وَلَذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَسَعِدَنِّي أَن تُخْرِجُونِي وَقَدْ قَلَّتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِفِرَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِفِرَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ ماذا فعليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن ونف إنهم كانوا خاترين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا